نظرة عيني سكن روح ونظر عيني شو <تصفيق> مر ومنور سنيني شو بخادوا ولا يا حيني سكن روح ونظر عيني يا رمش يبر راس حبيبو اغلى من عمري يا ما كل قدر يسري احس انفاسه اسم عباس حبيبو اسم عباس عشق ماكو بجماله بهاي دنياي ملك روحه وشركته بقلبه وياي حبيبي بعيني شراب له عطش ماي شغل فكري وبد ما خل بي راي عشق ويرا ودحلامي ذي ما بصفحة عشق ويرا ودحلامي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 عباس عباس. عشق عباس دين يمعطر بهيل بعيده على الدميع والآه والويل عشق عباس دين يمعطر بهيل بعيده على الدميع والآه والويل أهيم بحظا وفي وسهر الليل وأغني الحزن وأطرب بالمواويل لقيتك بلسم جروحي شريتك يا بعد روحي لقيتك بلسم جروحي شريتك يا بعد روحي ثمين ومعدنك ماس ماس ماي I انفاسه بصدري